وَإِن جَادَكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوْذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ولئن جاء نصر من ربك لا يقول إننا كنا معك أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا الله الذي الذين آمنوا ولعل من المناافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا تبعوا سبيلنا ونحمي الخطاياكم وماهم بحاملين من خطاياهم من شيء كاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقال مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.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 12. وإبراهيم إذ قال لقومه عبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 13. إنما تعبدون من دون الله أوثانا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 قال رب صدني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهدكوا أهل هذه القرية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 وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقَ أَبِيَهُمْ وَطَاقَ بِهِمْ دِرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْزِلُونَ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 فكلبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاتبين وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم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 منسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكل فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من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 أُتْلُ مَا أُوَحِيَ إلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَلْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ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 يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباقل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مبين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 ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وصخر الشمس والقمر لا يقولن الله فإن لا يوفقون الله يبشر الرزق لمن يشاء.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 ليكفروا بما أتيناه وليتمتعوا فسوف يعلون أو لم يروا أننا جعلنا حرمآ منه ويتختف الناس من حولهم